İzlediğiniz بالرزايا والمآسي ضربنا مجع وقاسي وكل خاين بان صافي كل خاين بان مثل ما هدمنا السفارة وقبلها برج التجارة بان دمرها الإدارة وكل خاين بان كل خاين بان صافي يا جريزع قاعدتنا بد خير زودتنا والاغتيالك أرسلتنا وكل خاين بان صافي كل خاين بان صافي بشراحيل ابتدينا باغتيال وما اكتفينا ذبحكم واجب علينا وكل خاين بان صافي كل خاين بان صافي باشرح لابتدينا باغتيال وما اكتفينا حصدكم واجب علينا وكل خاين بان صافي كل خاين بان صافي ورأس بوعب سقطفنا ودمه الخاي السفكنا هامده جثه تركنا وكل خاين بان صافي كل خاين بان صافي واليهود العز ملعون تم ذبح ووسط سمع للباقي الأخوة يسعون وكل خاين بان صافيه كل خاين بان صافي كل خاين بان صافي بمعبد صبر جينا وبالرصاص حنا رمينا والهزيل ما نسينا وكل خاين بان صافي كل خاين بان يلهزيلي لا تهرب خطفكم يلوغدي قرب انت من دهم وخرب وكل خاين بان صافي كل خاين بان صافي يرباك الدور عندك ولو حشمت كل جندك يلعميل لابد تندك وكل خاين بان كل خاين بان صافي كل خاين بان صافي بعهد يا بارك نجيبك عهد والله ما نسيبك وسط الغيل بانل تجيبك وكل خاين بان صافي كل خاين بان صافي بشروها ارضفوا بننان نزداد قوه وبالمساد وسو العبوة كل خاين بان صافي كل خاين بان صافي خبيروا المكلة والديس قد قضينا عالجواسيس زمرة الهزي لإبليس وكل خاين بان صافي كل خاين بان صافي كل خاين بان صافي كل خاين Altyazı M.K.